لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقهم فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سَيَجِيءُ عِنْدَ اللَّهِ بَعْدَ عَشْرِينَ يُسْرًا